بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت علم بهذا البلد ووالدي وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أن ما مال اللبذا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل عَيْنَيْن وَيْدِ سَنً أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آ آل بالصبر وتواصوا بالرحمه اولئك اصحاب الميمنه والذين كفوا نار مؤصدة